وحسب هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي، اعتقلت الشرطة ستة متظاهرين خلال مظاهرات 20 سبتمبر أيلول بتهمة التحريض على الكراهية.